وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون الأكارم تليز غمزية كتك خطبة إليوبيتة كتك يماية قوانزة رمضانهي كوس أرض المحشر وكيف يكون الناس في ذلك اليوم وكيف يكون الناس على هذه الأرض هي أرض محشر تكوكت كحالقان يوم القيامة نسيسي وندام تتففليوكت كأرض المحشر تكوكت كحالقان Manen haya ni muhimu sana tukizingatia kwamba watu siku yaqiyama kamalivbaninisha Allah jalla jalalo Namtume wake sanawatu rabbi wasal عليه kwamba wanaadamu يوم القيا على رض المحشر watafufuliwa katika hali mbalimbali. hi yenyewe siyo ardhi ya kawaida sio hii ardhi tunayojua kila siku toiamkia na jioni ikifika tunalala juu yake ni ardhi nyingine ambayo rabbuni atabarak wa taala ameieleza katika qur'ani tukufu fi surati ibrahim yawma tubadalu al-ardhu ghayra al-ardh صلى عليه الصلاه والسلام ااكاليزا katika حديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ارض عفراء نقيه وقت تصفليو سيكه قيامه جو يا ارض ambayo itakuwa imetandikwa ardh يوم الارضه الذي افرا حين كل لا علم لا فيها أو لا علم فيها لا احد ارضه ambayo itakuwa haina alama yoyote ya mtu yote siku hiyo بيضاء نيهوته كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أرض تكون نيهوته عفراء أي فارغه هينك دي شو شوته عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات هذا مدرج من كلام أنس لا علم فيها لاحد حكون علامه يم تو يوت جوه الارض هيو أرضي التفاوتنا الى الارض فنوي جوه سيس كل ساعه هي الارض تليونايو leo ambao tunapelekana nayo Tuna kosana nayo kwa ajili ya ardhi hii. Tunashtakiana, tunapelekana katika mahakamana katika koti na, kot, na tunapigana na watu wako wa tayari kubebeana silaha juu ya hizi ardhi ambazo tumejiwekea alama ndani yake. Yaumul Qiyama ardhi ambayo tutofufuliwa juu yake ikiwa ninjaupe, afra, bayda, afra, ni nyeupe afra baida afra nakia ni ardhi ambayo la alam la maalam haina alama ya aina yoyote Juma na damu yoyote ujuje ardi hiyo Hakuna takaisema yoma القyama Hii ndiyo biko ni angu iko hapa Na wewe biko nizako zinanza hapa Mipaka ya shambalangu ni hii hapa Napale ni mipaka ya shambalako Tafadhali usingiye hapa kwangu Hakuna alama ya aina yoyote Ujuje ardi ya Allah jalla jalalu Yoma القyama Ardi ambao ni nyaupe هي أرضي أمبايو لن يوبي بيضاء عفراء الله جل جلاله يوم القيامة يمدها أتيت أندازا كما أخبر الله جل في علاه في القرآن الكريم وإذا, وإذا الأرض مدت نسكهي أمبايو أرضه يتتنكوا أرضك يتتنكوا ما ناكي تكوا إمنيوكا كما بساتي يحشر الناس يوم القيامة على أرض يمدها الله جل في علاه مدى الأديم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه, في في حديث أخرجه ابن جرير الطبري بإسناده كتفسيري هكي السيما متومي عليه الصلاة والسلام سيكه يوم القيامة الله جل جلال أرضه أتي تنريك مدى الأديم كما بيلي نبو تنريك وبساتي يتكوه منيوك ليومانا الله جل جلاله أنت عن بيها دانيا قرآن ويسألونك عن الجبال في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاك ونقولي زكوس هيا مجبالي يا محمد يا رسول الله وأنبيه مجبالي هيا سيكويا قياما الله تكون لكويا ببروشا Halafu aksha ya hunduwa haya majabali ardi itakuwa imetandikwa. Itakuwa straight. La tarafiha iwajan wala amta. Ai la tarafiha inkifadhan wala ertifaan. Utakuenda kuona siku ya kiyama ardi ati na mabondi na kundachini. Au inamilima inapandajuhu. Ni ardi ambayo imestawi. Mustaqim. Mustawin. Mapsuot. Imetandikwa na Allah jalla jalaluhu. حرفا يا سيما متومي عليه الصلاة والسلام كتكهي حديثة اللي يبقى يا إمام الطبري في تفسيره أنا سيما لا يكون لبشر من الناس هتكوا متويوتة سيقيا قيامة جويا أرضهي إلا موضع قدميه إسبقوا سيما يكاو تكاو اسماما بلي الله جل جلاله إلي آينا يسمى يوم يقوم الناس لرب العالمين سيما أبا أتكوا اسماما جويا أرضهيو ني سيما يميقو ياكو بكيكي ndio itakuwa sehemu yako يوم القيامه huna se, huna lengine la ziada juu ya ardhi hii ni ile sehemu ambayo umeisimama mauz qadamaik فقط hakuna cha ziada hakuna hata futi moja takayoongezwa kwa hivyo pale uliposimama Ndiyo sehemu ambayo wewe sehemu yako sio ati kwamba uimiliki ni sehemu ambayo utakaopewa sehemu yako يوم القيامه juu ya ardhi ya Allah jalla fi'ala يوم القيامة أرضن بيضاء أرضن عفراء أرضن نقية يمدها الله تبارك وتعالى نهي لسهيم يميقوه هل يوم القيامة هذه الأرضي الله جل جلاله أمبا يوم القيامة طويلة سورة هي كما لفوية يزبنا نمتومي صلى الله عليه وسلم إلي تهي لنغنيشنا هذه الأرضي أمبا يوم القيامة إنه يوم القيامة Mbaka tukamsahau Allah jala jalalu Mbaka tukam awamir Na ahkamu zake Na mambo yake Na kila ali Hasa yanayohusu naujuhusu haki za binadamu ujuje ardi hii Wanadamu ukasahawu Lakini tukumbuke yuma ili Hii ardhi aloyeleza mtume sanallahu alayhi wa sallam Ndiyo ardi kwenda ndeku anda kufufuliwa juhu yake Na tako ndeku kuikuta Kadhalik kama leo tunaendelea wanadamu katika sampuli zao mbalimbali mbali na kuendelea baada ya kutaja katika Ijumaa iliyopita sampuli mbili za watu ambazo watakazo au sampuli mbili za watu watakao kusimama يوم القيامه na hali zao ambao watakavufufuliwa ndani yake kwanza tunajikumbusha ya kwamba wanadamu يوم القيامه al kama alivyo Allah jala jalalu na mtume wake وتففليوكت كحالي تاتو حالي يا كوانزا نيواليوات ومباو وتففليو يوم القيامة ونكويند سكويا قيامة يوم المحشر وفودا إلى الملك وفودا إلى الرحمن وفودا إلى الملك الديان الجبار القهار واتواتويند يوم القيامة سهم يكوانزا watakwenda katika hali ya kuwa ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wanakwenda wakiwa wageni, Maanaki watakwenda mkaramini, hali ya kuwa wama, wana, wamekirimiwa, hali ya kuwa wanapewa adhiyafa ya hali ya juu kama wanavyokirimiwa wale wageni wanapokwenda kwa wafalme hapa duniani. Kwa unapokwenda viongozi hapa duniani, kiongozi mwenyewe atakuwa tayari amejiandaa. Tayari atakuwa ameji set katika hali nzuri yeye na wale pahani pake na wale wafanyikazi wake wote wameelezewa kwamba kuna wageni fulani wanakuja hapo hivyo يوم القيامه akiwapokea watu ambao ndani ya Qur'ani يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا سiku ya kiyama Allah jalla jalalu atawafufua واجهي مungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakwenda wafdan ay hufudan mukaramin watakwenda يوم القيامه hali ya kuwa ni wageni watakaopolewa watakaopokelewa kwa ikram وحال غيرهم نحال يوسيقوها ومتقين أمباؤ الله سبحانه وتعالى مويتا لن يقرآن مجرمين كيف يحشرون يوم القيامة يساقون يساقون يوم القيامة كما تساق البهائم عند ورود الماء وتسكوم وسيقيا قيامة وتكوى ونبلك وسيقيا قيامة كما ونبلك ووانيام هوي Kama ono wa wanyama mbuzi na ngombe, kuenda kunyomaji. Allah subhanahu wa ta'ala nasema baada aehi. Yoma nahshuru ili mutakina ili wafda. Surati Maryam. Wanasuku jahannama katika wa jahannam. Kama ono حاليا تاتو أيها الإخوة نحاليا والي أنباوة ففليو يوم القيامة على أرض المحشر ونتنبيه جوية نوسو زاو ونتنبيه جوية نوسو زاو يعني نوسو نديوز نكو ونميقو نميقو نكو كيشو يوم القيامة الله ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الفرقان الذين يحشرون إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم كنا وقت امبا وتففليوا يوم القيامه على وجوههم ولتمياء قال انس والحديث في البخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم alimuliza bwana moja mtume sallallahu alayhi wasallam ya nabiyallah ewe mtume wa allah kaifa yuhsharu alkafiru ala wajhi kafiri mujrim atafufuliwa namna gani siku ya kiyama kwa uso wake vipi أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس أنه يمكنك أن تقول لك من الأرض هل تقوم بإمكانك أن تتقوم بإمكانك أن تتقوم بإمكانك أن يمكنك أن يوم القيامة؟ صحابة كجيبك من بيام صلى الله عليه وسلم بلا وعزة ربنا وعنى أنوازه الله جل جلاله وهو على كل شيء قدير كون وقنا وانا آدم يوم القيامة أيها الإخوان في هذا اليوم العصيب في هذا اليوم المخوف في هذا اليوم الثقيل والعسير الموعود وتكون ناوات يوم القيامة كتك حاله زمبالبالي وقنا وانا كنا بيليا الله جل جلاله وفودا ووج كرمي وقتك كك تفسير زنجين زونزون تفسير وهذا موي عن ابن عباس ررضي الله عن نسمة تفسير يوفوددا أي وفدا تفسير ياكي وت أي ركباناً وك مند ام الله صبحانه وتعالى توتروك توكرم ووج واكي متقين نسأن الله تبارك وتعالى بمنه وكرم أن يجعلنا منهم يرب العالمين wengine wanakwenda katika hali ya siku ya kiyama fi ardhi almahshar wa kiwa yusaqo yusafun sauqan يوم القيامه kwa nyuso zao sisi tutakuwa katika hali gani nasallallahu salaama wal hafiya siku ya mahshar ayuha ikhwa hayitakuwa sawa hali na nahamu, Na bili Na shauku Ia kuwasaidia waja wa Allah subhanahu Ia kuundulia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tabu Ia kuwatatulia Matatizo Na shida za wanadamo katika ardhi Yoma ili qiyama Allah subhanahu wa ta'ala na yehi Atakuenda kumlipa Kama vila libukuwa kifanya juya, juri Ndani ya dunia hihi Kala Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Fil hadithi iladhi rawahu muslim min hadithi ya bi huraira Man nafasa an mu'minin kurba Minkura bidunia Yule yoyote ambaye Atakai mtatulia Atakai mtatulia mu'min yoyote Tatizo Lolote miunguni matatizo ya hapa duniani Ukamtatulia mu'min mwenzako Ukamuondolea muislamu mwenzako Tatizo tabu shida ya'ina aina yote. Nafasa Allahu Kurbatan min kurabi Yom al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala naye siku ya mahshar Siku ya qiyamak Siku hii ambayo takuwa ninzitu Allah jalla jalaluk Atakunda naye kumtatulia miunguni muayali Matatizo ya siku hii Zili tabu za siku hii Zili shida za siku hii Naye Allah subhanahu atamondolea Waman yasara Ala mu'min na ambayo taka imisahili shia mu'min أتكايم سهل الشيء مسلم وجنب الأرض يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نائي الله سبحانه وتعالى أتكون لكم سهل الشيء سكوهي ويمام مزيت الله عز وجل نائية فنيا وسهالي ها في الدنياني نكيش آخرة نائي الله سهالي أمباو من أدام أو تفوت هكونا وسهالي أمباو من أدام أو بيانية كليكوا وسهالي يوم القيامة على أرض المحشر يوم الحساب سيكو أمبائي واتو تكوى مسمامة أمام رب العالمين حالي هي أيها المسلمون هايوهزي ناكامو هايوهزي كواساوة نحالي يولي مهيني أمبائي ضيقة على المسلم نغس على المسلم حياته يولي أمبائي أمن فنيها حالي يمو اسلام مايش يمو اسلامه من ذاك يكوى نمغومه na kuwa nashida, na akamtia katika kila aina ya bala Kwa sababu, ya mambo mbalimbali ambayo mbali mbali leo wanadamu na efanya juu ya ardhi hii Moja katika mambo haya, ni hali ya khiana Ni hali ya gulul Gulul, mana yake, ni kuchukua amana, au kuchukua pesa au kuchukua mali ya mtu kwa kwa njia ambayo sio ya kisheria njia ambayo Allah Subhanahu wa Taala kad harama wa nabii sallallahu alayhi wasallam kadhalik lam yubihu ala ummati hii inaitwa gulul ayuha almuslimun sasa kuna hali ambayo wale wanadamu walio ingia katika misiba يوم القيامه الله عليه وسلم تياري في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي ابي حميد بن رضي الله عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ناها جل باو نفسي يا يولي امباي محمد ايكو داني اميكو ketika mikono yake wa La yanalu ahadum minkum minha shay'an Yuyuti katika njini ambaye Atatukua katika hiyo mali Atatukua katika hiyo amana Kwanjiya isi yoku wasawa Kwanjiya isi yoku balika Kala Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ya bihi Ala unuqih Yomal qiyama Ata kujanawi usiku ya qiyama Ama ibeba katika koyake Haya au hii ndio tafsiri ya ile aya aliyotamka aliyotuambia Allah jalla jalaluhu fi surati ali imran waman yaghlu yati bima ghalla yawm alqiyama na yulana yfanya ghulul atakuja na ile ghulul aliyoifanya akiwa ameibeba yawm alqiyama tafsiri yake ndio hii au haya maneno na watuambia mtume sallallahu alayhi wasallam yeyote katika يحمله على عنقه اتكو جنايو يوم القيامة امي بيبا كتكو ياك بعير له رغا اما نقمي انا تواصوتي او بقرة لها خوار او ننغوم بي انا تواصوتي او شات تيعر او ننبوز نأيه بي انا بيجا كليلي ثم رفع يديه الى السماء كشمتوا الله عليه وسلم اكينوا مكونه يده حتى راينا ابطيه او بياض ابطيه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم قد بلغت ما نعمه عليه الصلاة والسلام كتج ونيما هاون اصاوت زاو بعير له رغا بقره لها خوار شاته تيعر Niku unesha ya komba wanjama hawa Utakujana wa yoma القyama Umewabeba juu ya koyako wa kiwa hai Wapi hiyo ya ikhwan Hada ala ardi ilmahshar Hii ni siku ya kufufuliwa Kwa ibu katika yoma Ndani ya yoma القyama Ala ardi ilmahshar Yoma الحisab Yoma الجaza Yoma din Utakunda kuona watu mbali na ya zili hali zingini Ambazo tumezi taja Uingini katika sura ya kama wadudu wamefufuliwa ambao wa ni mtakabirin wengine katika hali ya kuwa ni watwevu na wengine katika hali hizi wanatembea kwa nyuso zao na wengine watakwenda kuwaona wamebeba wanyama huyo amebeba ngombe yule amebeba mbuzi huyu amebeba ngamia na usija ukasema na yule ambaye ameiba pesa itakwaje na yule ambaye amechukua pesa dhahabu mali nyingine sio hii itakwaje sidhani kwamba utasave kwa kuwa mtume عليه الصلاه والسلام katika hadithi hii alnadhirahu al-Bukhari min hadithi Abi Humayd bin Sa'idi hakukutaja na huna pokukimbia ameyafafanua mtume عليه الصلاه والسلام maneno haya katika hadithi nyingine kwa upana zaidi fil hadith alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurayra qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam la ulfiyanna Yajiu يوم القيامه nisimkute mmoja wenu anakuja siku ya kiyama ala raqabati amebeba juu ya yake amebeba katika shingo yake Bair ngamia la huruga ana sauti huyo wa kwanza thumma يقول halithina za zaidi kisha anasema ya rasul allah akiniona mimi aniambie ya rasul allah huko membeba yule ngamia aniambia ya Rasulallah, aghithni ay wa mtume wa allah nisaidie fa aqul nitaksema kumwambia la amliku laka shay'an mimi sina kitu ambacho nakimiliki sasa hivi kwa kusaidia qad nili nilikupa maneno nilikwambia nilikutahadharisha nilikwambia haya maneno lipokuwa duniani la ul fi anna ahadakum yaji'u yawm alqiyama nisimkute mmoja wenu anakuja siku ya kiyama على على رقبته اكيو مبهما جويا كوه yake au shingo yake فارس له يقول انا سامع يا رسول الله ايوه متومئوا ايو الله اغثني نسيديه فاقول نتممبيا لا املك لك شيئا sina kitu ambacho cha kusaidia leo قد بلغت ميمي nilikuambia mimi nilikujulisha mimi nilikufikishia risala ya Allah subhanahu wa ta'ala لا الفينا احدكم نسمكوت مmoja يوم القيامة على رقبته شات له ثغى نسمكوت مmoja وينو انكوجه يوم القيامه akiwa amebeba mbuzi anatoa sauti yaqulu ya rasul allah igithni aqul la amliku lakashai'an qad balagt لا, لا الفينا احدكم نسمكوت مmoja وينو يجي يوم القيامة انكوجه سيكو يا على رقبتي katika koo yake au shingo yake amebeba samit ala raqabatihi summit juu ya koo yake au shingo yake amebeba mali ambayo mali isiyozungumza mali ambayo ni silence hapa ndipo tunapotaja sasa yale maneno ya watu walio udhani pengine waliobeba pesa au waliochukua mali ya dhahabu na pesa na fedha la yashmaluhum hadha alwaid la yashmaluhum hadha alhadith kalla ole wako Kale Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wale otakau kuja siku ya kiyama, omebeba katika kuwa zao mali ambazo ni kimya. This is o Maana yake, tafsiri yake, hizi ni pesa. Hii ni dhahabu, hii ni fedha. Mali ambayo haitoi sauti. Manaki kama ni mbuzi, ngombe, nga na farasi, haa sauti ukiwabeba watakuwa wanalia siku ya kiyama. Na kila takai kuona yoma kiyama, atajua zambilako ni nini? Wale wengine Wamebeba pesa Wata kujanazo yomal qiyama Kullu mal Killa senti ambayo Ukhida gululan Kwanjia ya gulul Atakujanazo yomal qiyama Na gulul, ayu alikwa Kama li vobainisha wanazuni Kupitiya kuhadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam sallam bali Imebeba suratu fauti tafauti Gulul ya aina ya kwanza ni kutkua mali ya ganima. Mali ya ganima ni mali ambayo imepatikana katika jihad kabla kismatiha ile mali ya ganima mtu akaiiba kabla haijagawanywa. Hulun ni mtu kuchukua katika mali aliyopewa ya zakaa l masakin au sadaqat lil masakin kazi pija pande akachukua bila yule mwenyewe kujua. Bali na wale al-aamilin عليها gulul ni mali au sehemu ya mali anaochukua mtu kama zawadi na yule anayechukua kama zawadi ni mfanyikazi zawadi ya mfanyikazi ni gulul mfanyikazi aliyajiriwa akipewa zawadi bila ya mwenye mali kujua bila ya mwenye shirika kujua bila ya mwenye biashara kujua ukachukua zawadi na wewe ni mwajiriwa. hadha gulul yati bima galu غلول كذلك نوال ونطوعه كاتكامال يا امه مال يا يا دوله مال بيت المال مال يا امه أم مزما مال يا watu ambao imewekwa kuwa ni amana fa ukhida zura فكل من أخذ نصيبا من ذلك حتى كيweza kuhepa kwa namna حتى لكنه يأتي بهذا المال يوم القيامة يأتي بما غلّ يوم القيامة أتكوجناه لغلول يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرحمنا جميعا يوم الجزاء إنه سميع قريب الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد صمت الذي لم يرد ولم, ولم يولد ولم يكون له كفا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والي أمباؤه ومحل كما هي كلها يغلول ما فياكري ما كوبكت كأرضه ضيقوا على أحوال الناس ضيقوا على أحوال المسلمين وما ليوتوا يمتشكلوا كلها يغلول كلها يظلمة فهل يبطيبون لتشكلوا مالي كلها يغلول كلها يغلية أوفساد كلها يظلمة Jua kwamba kuna pahala ambapo kuna watu wamedhikika. Jua kwamba kuna pahala ambapo kuna watu wameingia katika shida. Jua kwamba kuna pahala watu wameingia au wanapata taabu kwa sababu ile mali ilikusudiwa kwamba iweende kawasaidia. Ile mali la kama ingekwenda kwao ingekwenda kuwatatulia tatizo moja, mbili, tatu na zaidi. Leo mali ile kuna mtu ambaye ni maksus anayechukua ili kuangalia maslaha ya tumbo lake yakenye na familia yake na starehe نقول له شريه ان نمبيه استريء فيتت الدنيا هي مشارق الارض ومغاربها كوليا وقake na kushoto mashariki ya magharibi mashariki ya ardhi hii na magharibi yake nenda unakutaka kwenda starehe unataka kustarehe lakini mahkama ya Allah siku ambayo hakuna dhalim atakayepenya mbele ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuna madhulum ambaye dhulma yake itapita mbele ya Allah jalla fi'ala. Na mwingine ambaye ni ghadir. Ghadir ni yule ambaye anafanya khiana katika ahadi. Umesikizana naye katika ahadi kwamba atafanya jambo fulani, atafanya jambo fulani, atafanya hili na ايند هذا يسمى غادرا امباو ني علامه يا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو هريره في الحديث في حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري وغيره هذا الغادر ما حاله يوم القيامه حال yake يوم القيامه لكل غادر انا سمعت رسول الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه شيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا سيما لكل غادر لواء, يو لواء يوم, يوم القيامة كل غادر كل أمباي أنا فاني خيانة أمي فونج أهالي أمي فونج ما أقانو أمباي يوم أقان ناي يا خيري أقانو يا مصلح أمباي ما قالو يليون ثم غدر, غدر هذا جزاء يوم القيامة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء أتكو أنكونا بين ديرا يوم القيامة بين ديرا أم باوي تكوى إنم يليشكم بين يوم القيامة أتي بيبك كنا الحديث عند الشيخين من حديث عبد الله ابن عمر وفي رواية لمسلم كتك رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة كل غادر يوم القيامة أتكون قوانا بنديرا إلى حديث يا كوانزا أو لفظ يا بخاري من حديث يا عبد الله بن عمر هايكو توانبي يا بندرهي يتكون ميبي بابيب لفظ مسلم من حديث يا بسعيد الخضري يتوانبي يا بندرهي يا Bendera ya ghadr. bendera ya kufanya mambo ya kinyume katika ahadi. Atakonda kuibeba vipi, kwa mikono yake? Na, atakonda kuibeba kwa mikono yake, asema alayhi salatu wa salam, rinda stihi. Bendera itakaukua katika makalio yake, ameibaba katika makalio anakuna nayo. Ameitia katika makalio yake, anatembea nayo bendera hiyo, ya ghadr. Liwa, rinda, istihi yawma qiyama نسال الله السلام والعافيه مambo makubwa haya ayo الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه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 Allahumma inna kafuntu ka hibul awa wa fafu annah, Allahuma inna kafun tu hibun awa fafuhanna, Allahuma inna kafun tu hibul nafwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun al-mursadehna wa alhamdulillahi rabbil bin